لي باللسان معنى لي باللسان أن نريد باللفظ أن نريد باللفظ خلاف خلاف معناه الظاهر لأنه لوا تكلم لكن لوا هذا اللقب إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللقب ولهذا قال لين بالسنة لين أصلها لوا لكن اجتمعت الواو والياؤو في كلمة واحدة وسبقت اهداهما بالسكون فقلبت الواو يا أن على القاعدة التصرفية طيب أما كون هذا لي بأسنة البراهن لكن قال وطاعناً في الدين طعن في الدين كيف كان طاعناً في الدين نقول نعم واضح سمعنا وعصينا لماذا عصوا لأنهم لن يقهر هذا الدين وعادم اعتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين أي, في... أي عيب أي عيضه مستلزم مستلزم عيب الدين وقف فيه وذلك لأن من اعتضى شيئا لا يمكن أن يقول إذا أمر به سمعنا وعصينا أبدا أيضا طعن في الدين إذا قالوا إسمع غير مسلم هذا طعن في الدين لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به وكذلك قولهم ورائب إذا كان من الرعون، فهي أيضا طعن في الدين فصار الطعن في الدين بكل الكلامات السابق سمعنا وعصينا الثاني. ا غير مسمى والثالث راء كل هذا طانو في الدين ولهذا قال عذره ولو ان قال سمعنا واطعنا بدل قوله بدل قولهم سمعنا وعصينا ونس وحذفوا غير مسمى قالوا ايشنا فقط وحذفوا كلمة ايها المسلمون ووردنا بدل رائد لان هذه هي الكلمه التي امرها هو امر الله بالمؤمنين ان يقولوها بدلا ان قولهم رائد لو انهم قالوها كذا لكان خيرا لهم واقوى خير لهم واقوى الخيريه تشمل خيريه الدين والدنيا وخيرية الجزاء في, في الآخرة وأقوى أي في دينه وفي حياته لأن هذا القرآن كما قال الله تعالى يهديه التي هي أقوى ولكن عادلوا عن هذا القول الذي هو خير لأن الله لعنهم بكفرهم ولكن لعنهم الله في كفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفر فهم الجناف وعلى أنفسهم والرب عز وجل لم يمنع عنهم فضله ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا لا يؤمنون إلا قليلا كلمة قليلا هل تعود إلى الواقع أو إلى الإيمان قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواق والفرق بينهم إذا قلنا إنها أعزل الإيمان صار المعنى فلا يؤلمون إلا إيمانا قليلا وإذا قلنا عيدا الواق صار المعنى فلا يؤلمون إلا قليلا منهم فالكافر منهم كافر دائما إيمان معا والمؤمن قليلا ورجح بعضهم الأول وقال إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا قليلا منهم لم يستطم الكلام لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله إلا قليلا أي إلا إيمانا قليلا ما هذا الإيمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصائنا قالوا إن القليل يأتي بمان العدم وقال إن يأتي بمان العدم أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم فيكون بمنزلة العدم لأن ما لا نفع فيه كالمادوم تماما في هذه الآية فوائد كثيرة، نعم أراجع بعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير من لا منون إنكاراً ضيئاً، ولكن الذي أ... أ... يظهر لي أن الآية مكذبة وأن منهم قوم يؤمنون، وهؤلاء الذين يؤمنون قد, في... قد يفهمون من قول من الذين هذين. يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيقولون مؤمنين ولا شك أنه آمن من يهود وحسن إمامه وحسن إسلامه واستطام إمامه مثل عبد الله بن سلام طيب نعود إلى فوائد الآمن من الذين هادوا وحلفونا تلم عن موابعه يستفاد منها فوائد أولا أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلم عن مواضعه من أين يؤخذ من التبعين حيث جعل بعضهم يحرف الكلم عن مواضعه ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحدة. ومن فوائد الآد الكريمة عدل الله عز وجل حيث تحدث عن لهون في القصص فذكر الموصوفين بالعيب وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك بقوله من الذين هاد ولم يقل كل الذين هاد وهكذا ينبغي الإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإنسان يعني الإنسان لا لا لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير ومن فوائد الآداب القريبة. شدة عناد اليهود الذين يحدثون كلمة عن مواضيع في يقولون سمعنا وأصينا هم لو قالوا لم نسمع أو قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائل إن هذا عدل يقول سمعنا وأصينا فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد للسير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عتى من هذه الأمة وقال ما أعلم أن صلاة جماعة واجبة ولكن لا الله أصلي مع جماعة نقول من قال ذلك فهو مسبل لمن اليهود الذين قالوا سمعنا وعصنوا ومن فوائد هذه الآية سدة حقب اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانوا يجابون بهذه الكلمة السيئة اسمع غير مسمع ومن فوائده تعالي ها قلان يهو. تعالي عندهم يتعالون حتى على تصوير لقولهم اسمع لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن من الأعلى إلى أدنى اسم يولد اسم ولهاري ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أقرب من اسمه لأبيه أو قال لأم من وهذا فهذا يدل على كعري الجهل والجهل بالله ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الإنسان يحاسب على ما أراد يحاسب على ما أراد لقوله لين بأسنتهم لين بأسنتهم أن ما في قلوبهم فقال لو أنهم قادوا سمعنا وعطانا لكان خير لهم أقوى طيب فإذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما أراد بباب الحكومة والخصومة مع مع الناس أجواب لا على الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي في نحن ما أسلم ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا أنا ما في قلبك ففرق بين الحكم في أمر يتعلق بالعبادة وبين الحكم في أمر يتعلق فيما بين الناس ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون بالله. الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهر والتزمد ومع الشباب هذا صريح الثاني الثامن لا يكون صريحًا لكن من لازم القول فهنا إذا نظرت إلى أكلامهم لم تشعر بالطعم على وزن صريح لكنه من لازم من لازم القول ومن فوائد الآية الكريمة أن الطعن في الدين من خصال من من خصال اليهود فمن طعن في الدين فهو مسلوب للجهر والعرف الله ومن فائدة الآية الكريمة تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم، لا محل طعن، وقد. نكمل فائدة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق. على المستكبر عن الخط تقول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وعطانا إلى آخر ومن رائب ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين فكنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم على وجههم شبقت الأولياء وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم التوبة قال ثم لنتوبة فلهم عذاب الجهنم ولهم عذاب الحياء ومن فوائد الآيات الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يرعى بدله ما لا ينكر فمع فائده أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يضع بدله ما لا ينكر لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأضعنا بدل وعصينا واسم دون ويعمس وانظرنا بدل رائع كما قال تعالى في خطابهن المؤمنين بهذا لا تقولوا رائعا وقولوا انظرنا ومن فوائدها لأس الكريمة أنه يجوز أنه يجوز أو تجوز سيغة التطويل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء وأن قولهم إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما بأصل المعنى ليس على إتراقه بل في غالب الأخوار كذلك ولكن قد يخرج عن, هذا عن هذه القاعدة فهمهم الله لغة عربي والإنبليزي واضح إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه. هذا هو الأصل الأصل في اسم التفضيل أن يشترف المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس به شيء فيه شيء منه فهونا قال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوى فهل في قولهم السابق خير ها؟ لا وهل في قولهم السابق استقامة؟ لا وما ذلك قال كان خيرا لهم وأقوى طيب هل مثل ذلك قول مؤدن في صراط الفجر الصلاة خير من النوم؟ نعم أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل لأن النوم ما في والذي يحب النوم سيقول ليس مثل لأن النوم خير فماذا نفعل هنا نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه وإن كان نحن نعذر به طيب هل مثل هذه الآية قوله تعالى أصحاب الجنة في يومئذ خير مستقرا وأحسن مطيلة نعم ليس لأن أصحاب النار لا خير في مستقر ولا حسن في مطيلة ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار طيب ومن فوائد هذه الكريمة إذ تات أصل التفاضل بين الآمال والأقوال لأن الله قال خيرا لهم وأقوال ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة والأقوال السيئة والحسنة لا شك أنه متاثُ لا أحد, أحد يمكن هذا لكن هل تتباضل الأعمال الحسنة وهل تتباضل الأمال السيئة إن ما قطت التفاضل نعم نقول أنه ما كتفاضل. ولهذا سؤلنا النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحبه إلى الله قال صلى الله عليه الصلاة وعلى وقت قال ثم أي قال در والدين قال ثم أي قال جاءت لسبيل الله والسائل عبد الله المسؤول رضي الله عليه طيب وكذلك أيضا قال الله تعالى في القدس ما تقرب إلي عبي بشيء أحب إلي مما مما افترقت عليه فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الاعمال السيئة تتفاضل منها صرائف ومنها كبائر والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك وكذلك الصرائف طيب فإذا قال قائل هل يلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه كنا نعرف على أصل مذهب أهل السنة وجماعة ينبني على ذلك في زيادة الإيمان ونقصه لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصر. نعم ومن فوائد الآيات الكريمة أن من لعنك والعياد بالله وترجع رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حق ولهذا لن نسلك الأخسن والخير في مقاله لأن الله لعنهم ويتفر على هذه القاعدة أن العاقرة لا يتعرض لما فيه لعنة الله لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه الله لعن وطرد وخذل وفي الحديث الصفيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسبهما فيسبهما وعلى هذا فلاتك عرض لسبب الولج، لأنك أنت عرض لعن، وإذا لعن طلعته وغتابه من الله، ومن فوائد هذه الكلمة أن الكفرة سبب لللعن، نقول ولكن لعن من الله بكفره، أي وإذا كانت الإنسان اتصال كفر. فهل يناله من اللعنة في مقدار ما معه من أصل كفّظ؟ إجابة الظاهر نعم، وقد قال قد يقال إن ملعنة عقوبة عظيمة لا تقول إلا على فعل عظيم، وقد قال إن الحكم المعلق على فعل إن وجد... إن وجد الفعل كاملا فالحكم كان وإن وجد بعضه فألف بعض الفعل وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنان كان في الناس هما بالكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناحى على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر نعم يحتمل يحتمل وقال إن اللعنة تتبع كما أن الكفر يتبع ويحتمل وقال إن اللعنة إنما هي على على الكفر الأكبر ولكن إذا رجعنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولعن والدين لا يخرج من له تبين لنا أن من عمل عملا مطلق عليه الكفر فإنه يناله من اللعنة في النكض ما حصل منه من هذا الوصف. طيب ومن فوائد التكريم إثبات الأستاذ. القول بكفرهم. ومن من فوائدهاي الرد على الجبرية والرد على القدر وكلاهما ضال لكان في القضاء والقدر أو كلاهما في أكان ضال لكان في القدر في القضايا والقدر الجبرية يقولون إن من مجبر على عمله والقدر يقول الإنسان مستقل في عمله وليس الله فيه تدوير والآية فردوا عليه جميعا أما على جميع. أم جميع الذين هم جبرية فلقوله بكفرهم فعضاف العمل إليه وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على خبير المجاك وإلا في الحقيقة أنه ليس فعدا لأنه لا ليس بالخير، وأما على قدرية فالأسباب الأسباب الكفرهم، وهم أي القدرية يقولون إن فعل مستقل ليس ليس لله في تخطي، لاقا، فأنت تقع وتقوم وتقول وتذهب وتجي ولس الله تعال فيه أن يتعلم أهل السنة وجماعة يقولون عمل الإنسان باختيار نفسه ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله فيكون ناتجا عن نشيئة الله وخلق الله وخالق السبب كان خالق للمسابق ومن فوائد هذه الكريمة أن هؤلاء الأمور يقل فيهم الإيمان في شيء فقل يا قل الإيمان بالنسبة للمؤمنين أو الإيمان بالنسبة لهم جميعاً حسب ما قلنا في الاستثناء الواعيد الواق وعائد لا الفعل ولا شك في أن يعود على كفر على قوة ما جاء من الوحي أن فيه العتاب وإن لف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمم لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أن أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه وإلى هنا انتهت الوائد لا. مرض علينا بعد إصلاح العصر نعم, نعم، وأرموا بحاول طيب فكما أن أكثر لغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثر استعمالها، ولكن قد موجد كما في الحديث الذي مرض إن شر ناسنا عند الله يوم القيامة يعني قص الأخر وأقوى تناسب الكلمتين نعم ربما يكون تعارف ربما أقوال يقال إن الأصل إن أن الجري على الأصل أول لا محيط مع الاستعمال الأصل ولهن الصحيح لكن مع الاستعمال مخيف وصار لا ينطق إلا بحكي نعم نعم العظيم في الغالة في مخاطر نعم واسمع وامبور وامبور. نعم أي نعم نعم أين أفهيم تعالي لما قال اسم غير مسلم أنه تعالى لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقول اسم وإلا ما شكل هي شيء من خلف الأدب لكن هذا من بعد أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثال كلمة نعم. هذه الخلاف كلمة اليهود هل إنها نسبه إلى يهودا أو أنها نصب إلى الفعل لأنهم هذوا تصموا يهوداً ولو قلنا بهذا وهذا لن نكون دائداً نصب إلى هؤلاء وإلى نعم نصب إلى هذا أو إلى هذا نعم إيش إيش إيش منهم من أصناف الناس الذين يكركوا القرآن؟ منهم أصناف الناس؟ المناز يقولون والكفار واليهود ملاكفار قلنا في قليلة أن يحاجم بالجبار أنا هذا أن الله سبحانه وتعالى قال الذين محاجمون نعم يسر جو الآمن يسر جو الآمن وقال جو أي معدوم كيف أعين هذا المعجوم؟ أعرف كل هذا وجه بعضهم قال كما قلت لكن بعضهم قال أن إخراج كلمة قليل عن معناها الأصلي نعم أيضا من نظر يعني السعمال قليل يسر معدوم لابد من قليل نعم وليس تصليم على إلا ما فقط نعم فلن يطر أبعث جامل لهم هذا من آمن فأخرجه من الذين، ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هاد النصار والصبيل من آمن بالله، وقال إن الذين أكافروا من أهل الكتاب ولن أقول إن أهل الكتاب نعم <تصفيق> أحيانا يقول الله تعالى أنه يكون كريم عنه وواجه وأحيانا من فاده <تصفيق> وواجه نعم الفارق بينهما أن نعني التجاوز، أن ينقلونه من المعنى الأصل إلى معنى آخر وأما من بعد المواضيع فيها تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر ولكنهم انكشلوه عن أصله إلى المعنى الأخر نعم <تصفيق> إينا. لكن الذين يقومون بطاقة كتاب من بعد ما عند الله ما حكمه عند الله إن الذين يكفرون بالله ورسل ويريدون أن يفجقوا بين الله ورسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر البعض ويريدون أن يرتفعوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا لأن الذي يؤمن ببعض يؤمن ببعض. معنا نحن لا يؤمن إلا بما وفقه هواته. فصار غير مؤمن. مستقلون. يقول من تتبع رخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويقفر بعض. نعم. نعم ولش لأن الذي يوافق يأخذه والذي لا يوافقه يضرب من يفتي بما يوافق رأيه لكن هذا أهون لأن هذا لا يخرب القول الثاني وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول اليعتبر فهو أهون ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص حتى إن بعضهم قال وقال من تتبع الرخص تزندق نعم حسب تتبع قد يكون الحان له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعونها شدة وقد يكون له عذر آخر حسب ما هو بالشخص نعم وام الناس ف نذاك وراث المعنى في الماضي نعم فبن ابي عبد الله الصحيحه نعم لذلك فقد اخذ من هذه الكفه مش كانوا بقه في الدنيا لمنقول سلف له في صانا وعرب ابو يحيى نعم هؤلاء يكون في معناه إيه الكفر الصريح هذا كفر صريح بعد عن علم قال سمعنا وعسى ما قالوا سمعنا ولم نفهم ما إيه ماش نا ما. كث البالي في المقبره ولكن لا في خارج هو مش معتبر ما ينفع على غيره ايش يعني هذا المسموح لا لا نحن ناخذ عصي البنيه هنا نتكلم هذا ما دخلنا لو قال كانه مسلم صح لو كان بكسر يعني صح يعني ماذا ذكرته صحيح انما اذا كان في نفس بماه ثياب هي ده لا انت انت انا ممكن اني انضرب او مثلا يعني يا يعني زي هذا المثال طيب الآن مثلا في البدايه قلنا كم عدد العدد 3 طيب ويقع في هذا العزاء مثلا نسميه مقهى كم هو مثلا مقهى لا لا ممكن يسموه مقهى نعم فإذا جاء الشخص المبتدئ وجاء يمتنع هذا الشيء فيتحدث هو بالحديث يعني طيب ولكن هل يتكرر سباة أيها؟ هل يجيون؟ لا هو أرى في كل حال مجابهة الناس لأمور يتادوها حتى صار عندهم عقيدة مجابهة الناس لإنكارها صعب لكن الأحسن بالتدريج يحضر لأيها في سباة ورد وينترس يعني بالتدريج يدقوا مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا نجلس؟ لماذا الرسول إن ماجيء عذب بنني عن عليه وإنه يعذب اصي اهل حتى يقول هذا كذب ان اباكم او اخوات معودنكم يعذب نعم نعم نعم, نعم. ذاك هو جائز التكلف وان جاءنا اسم اينا هي عاده الله بطال الا من اعلى الى اس فهمت علي حتى الخطاب الان بيننا لو قال اسم اسم افلام يعني في شيء مسؤولات ن ن اساءه بلاء وصا يعني جانا ان نتنازل معهم من باب التنازل شفا. شفا. شفا. ذكرت من لا داني ولا ثاني معرب كان، فتعرض عرب مكنا، ولكن هل نستطيع أن نقول إن بنائهما أقرب إلى الصواب لمشابهة ما الحرف شبه السقاليل ذكرنا أن هذا قط الجمهور نحويين ولكن صحيح أن معربان ومشابه هذا عربها تغيروهما اختلاف الأعوان وهذا من خصائص الأسماء. هذا يقول مسبوق بركع عوركتين فجاء أراده المتأخر وأراد الاتمام بهذا المسبوق فهذا صلاةه مع إمام المسبوق الصحيح أنه لكن الأولى فاكدان يفيها وجهة للعلماء بعضهم قال فصف بعوهم قال لا ولكن الصحيح أنه ولكن لا ينبغي فعلا نعم على إيش الدليل أنه يجوز أن ينبغ الإنسان الاتمام في أثناء الصلاة كنا دائم نبحث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لمن يجاء ومن يشرك في الله فقبت رأسنا عظيما أعوذ بالله من الشيطان ركول الله تباره وتعالى يا أيها الذين نعوثوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معك الخطاب في قومه يا أيها الذين نعوثوا الكتاب مراد اليهود إرادة أولية وكذلك النصارى لأنهم أوث الكتاب والكتاب الذي أوثيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى كتبه كتبها بيد سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى صلى الله عليه وعلا وسلم أما كتاب الذي نزل على إيسى فهو الإنجيل آمنوا بما مزلنا مصدقا لما معكم وهو القرآن وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا، حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل قال العلماء والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا إذا اجتمعت ما أنزلنا صار المراد بها التفير قال الله تبارك وتعالى والكتاب الذي نزل نعم. والكتاب الذي أنزل من قبل وقال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تقتله حكمة الله إما أن تكون واقعة لتحدث الله عنها أو مشكلة يبت الله تعالى بها أو غير ذال وقول مصدقا لما معكم أي الذي معكم والذي معهم هو ثورات بالنسبة لمن والإنجيل بالنسبة للنصارى وكيف هذا التصديق التصديق له وجهان الوجه الأول أنه مصدق لها الشاهد بما جاء به شاهد بما جاء به وأنا حق والقرآن منروه من ذلك من أن الكتب السابقة المنزل على الرسل كلها حق والثاني من الوجهين أنه مصدق لها حيث جاء على وفق ما به لأن هذا القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في التوراة والإنجيل كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وإياهم عنمك ويقل لهم طيبة فإن التصديق له وجه الأول هنا رجل أول وين رحل رجل أول نعم فهو مصدق لها أو يشاهد لها بالصحة طيب ورجل الثاني فدامة. هذا الأول نعم أنه جاء موافقا لما أخبر فيه جاء هذا القرآن موافقا لما أخبر وهذا فهذا الوجه غير الوجه الأول مصدقا من قبل أن نقم وجوها كنردها على أبالها أولى العمل هذا التحديق وتهديد إذا تأخروا عن الإيمان يحصل لهم هذا من قبل أن نقم سوزوها فنردها على ذلك وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به ويربها الله على عقابها فتهي في كفر وقيل بل هو طمس في حسي وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعيد ليس بها عين ولا أنف ولا شفى ولا حاجب بل هي كالقفاة ناما فكما أن قف الرأس ليس فيه شيء من ذلك، فهذه أيضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقبائها. فثم بعد ذلك ترد على الأذبال. وقيل المراد بالطمس طمس حسيا ولكن هو أن تروى الأعناق وتكون وجوه من الخلف. وهذا معنى قوله نردها على الأذبال. وكما قلنا لكل ما سبق في القائدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تحت من وجهين لا يناقض أحكوم الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميع لأن كلام الله معناه واسع فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقبة فالواجب حمله على الوجهين فهنا نقول إن الله تعالى هددهم الطمس الحسي والطمس المعنى قال أون العنهم كما لعن أصحاب السبت نلعنهم أين قدهم عن رحمتنا ونوقع بهم من المكان ما وقع بأصحاب السبت والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم تأقيل لهم كونوا قردة خاصئين فكانوا قردة خاصئة دلولة تتعاوى وليها الله. والفرق بينها التأريضين أن الأول خاص إذا إلى... نعم أن الأول إذا قلنا نوحس خاص بجزء من البدن وهو إيش الوجه أما الثاني فهو عام تقلب الصورة كلها ولله إلى صورة الطيارة. يذكر أن عبد الله بن سلم رضي الله عنه لما سمع بهذه الآية أقبل مسلم. ويده على وجهه يخشى أن يطمس لإيمان وتصديق حتى جاء إلى رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم وآمن به وكذلك يذكر أنكاب الأحباء في آهد عمر رضي الله عنه الله آمن ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف يقع سوف يقافون هذا الأمر فإن قال قائم إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد هم لن يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد فما الجواب الجواب أنه, أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد لأن هذا التهديد معلق بنا إذا لم, إذا لم يؤمن أحد منهم. وقيل إن الله عز وجل هجّدهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم الثيام فإذا قدر أنه لن يقر فيما مضى فإنه مترطى لأن الله سبحانه وتعالى هجّدهم به من قبل أن نقمس وجوها سنعجّها على أبزالها أو نلعنهم كما علامنا أصحاب والوجه الأول قد يكون أقرب لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمن لا يقوم إلا قبل كل يوم لا منع له ولا وجه له فيقال إنه لما آمن بعضهم قامت رفع عنهم على وقامت الحجة على الباقي حيث آمن من كان منهم واثلاث بالحق ثم قال تعالى وكان أمر الله مسؤول يو الله أمر الله مسؤول من يرجع من الله لا أحد يا رب، فأمر الله لا بد أن يفعل، والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني كان مأمور الله أي ما أمر به مأمورا، ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر التوم أي القراء، ويكون المأمور هنا بمعنى الواقع وأيًا كان سواء قلنا إن الأمر بمعنى المأمور. وهذا لا بوتفين لأن الأمر مصدر والمصدر مصدر يأتي أحيانًا لنا باسم المفروض فقوله تعالى في تعالى وأولاد الأحمال هذلهم أي أولاد المحمولين لأن نحن جمهمسون والحمل والبق الجليل في البقر وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرضي وكان أمورا مفروضة في هذا في الكريم من فوائد أولا وضوب الإيمان على أهل الكتاب في القرآن الكريم لقوله جاء إليه الذين أُوتوا الكتاب آمنوا ومن فوائدها إقامة الخضيب على هؤلاء الذين أُوتوا الكتاب وصهره محمد لأنه لا عذر لهم كيف ذلك؟ لأنهم أصلحشات عندهم علم ولأن الذي نزل به نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدوق لنا كرست رهم نزل كذاب هود العلم ثم مجيها القرآن فرد قليما منهم يثبت أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حطب راتب عليهم لمن ومن فوائد هذه الكريمه إدّاف أن القرآن كلام الله وجبه إمام الزنّ فإن قال قائل التنزيل الذي يرافوا الله قد يكون في أمر مخلوق بقوله تعالى وأنزل الحديد في لبس سديد وأنزل لكم من النعم ثمان ثمانية أزواج الرجاء عن ذلك يحصل بالتفصيل الآث ورعن المنزل عند الله هنقسم إلى قسمان أعيان وأوصار فالأعيان بائن ومنفصلة على الله فتكون تكون مخلوف مثل وأنزلنا الحديثة في بأسا شديدة وأنزلنا من السماء ماء فهورة وأنزل لكم من آن سماء الأزواج فهذه الأشياء أعيان بائن منفصل عن الله ستكون مخلوق والقسم الثاني أو خاط لا تقوم إلا بموثور مثل الكلام الكلام صفة لا تقوم إلا بموثور فإذا أرات الله من الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوق وعلى هذا في القرآن غير مطلوق ومن فوائد الآية الكريمة اتبات علو الله وجهه نزلنا لأن النزول إنما يكون من الأعلى وهو كذلك وعادلة علو الله عز وجل سبقت لنا مرارا وقلنا إن علو الله عز وجل منقسم قسم لقسمين قسم قسم حسي وقسم معنى هل هل فالقسم المعنوي متفق عليه بين أهل الملة حتى هل التعطيون يدعون أنهم يعطلون تنزيه لله عن النقص فالعلو المعنوي لا أحد من أهل الملة كل أهل الكبلة يكرون به العلو الإسلي الذاتي هو الذي أنكره من سواء أهل إسنا وجمال وقال أن الله لتعلم بذاته بهدنة باطلة، وقد بينا في مساقس من العلو ذاته قدل عليه من الأدلة خمس أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والطبر، وأقينا وجه ذلك، وهو معلوم لأكثركم ومن لم يكن يدري فذلك غيره لا شك. ومن فوائد هذا الحديث أن فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم مصدق للكتب الثالث يشهد لهذه القتب وأنه مصدق لها حيث جاء مطابقا بما أخبر فيه فهو لا يتناف, يتناف معه ويتنافر معه لكن الشراع تختلف اختلاف الأمم حتى باختلاف الأحوال حتى بالشجئة الإسلامية الشراع تختلف اختلاف الأحوال أنت تعرف الفقير لا تفهم تعرف والغني عليه كذلك وهذا اختلاف كيف يقال هذا الرجل الذي اسمه زيد عليه الزكاة وهذا الرجل المعمر لا تفهم عليه نقول نعم لأن الأول غني والثاني فقير الشراء تختلف كما قال تعالى: "كلمن جعلناه من شرعة ومن هذه" لكن أصول أصول الملل ثابتة. وهذا الكتاب العظيم مصدق لما بين يديه وفي سورة المائدة بين الله عز وجل أنه مهيمن على ما سبق ومعنى مهيمن مهيم أي, أي مسيطر الهيمن على السي السلطة والسيطرة وإذا كان كذلك لازم أن يكون ناسخا لما سبقه ومن ثوائد هذه الآية تهديد أولئك الرقوم أعني بما يستعر إذا لم يؤمنوا بها بهذا القرآن بهذين الوعيدين طمص الوجوه وردها على أكبارها والثاني أن يلعنوا كما لئن أصحاب السر ومن قراء هذه الكريمة تحاسي التعديد في المواجهة عند المؤاخر تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة هنا قال من قبل أن نقمس وجوه ولم يقل وجوهكم وكان من فرص سياقا نقول من قبل أن نقمس وجوهكم لأنهم هم المهددون. لكن أثابها على سرة مكرة تحاشيا لإيش للمواجهة في المؤاخذة من جهة, جهة. جهة أخرى قد يقال أن المراد بالتنكير هنا التعظيم أي وجوها معظمة عندكم فتطمئ وهي وجوه دعنائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل ومن ثلاثة كريمة أن الإحالة على المعلوم تصر ولو برطل الإبهام من ألا آخر؟ لا الإحالة على المعلوم تصف ولو بد للإبعاد. كما لعن أصحاب السب لأن أصحاب السب إذا قال قالوا ما هم إلا من يتحلف براءة هذا ومنهم أصحاب السب. نقول ذكر هنا على سبيل الإجمال لأن أمرهم معلوم وهذا يثبت ما يقول ما يقول أن حي في ال التي للآه كمر الذهن نعم ومن قوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه تعالى يذكر نفسه بذكر العظم نطمئ نرد نلعن كما لعن لماذا؟ لأن المقام يغفر ذلك المقام مقام تهديد ولا بد أن يظهر المهدد إيش عظمته أمام المهدد وهذا في غاية البلاغة مراعاة آل المخاطر هذه البلاغة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تجواز تغيير بل استحباب أو تفضيل تغيير الأسلوب يدقت رفع حدث الإسدال. لقوله وكان أمر الله مفعولا. ولما قال وكان أمرنا مفعولا. وفيها في الثابت. الآية الثابت. من الخطاب إلى إلى الخير ذه. لأن وكان... وكان أمر الله مفعولا هذا حدث غاية. لكننا الآن نطمئ وما في ذلك هذا يتحدث عن متكلم ففيه ارتفاع من التكلم إلى إلى الغيبة للتعظيم لأن قول العظيم فعل كلام كذا يعني نفسه أبلغ من قوله بعيد كذا قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر يسك به ويغفر دون ذلك لم يشاء إن المراد بقوله إما نزلنا مصدقا لما معكم أصحاب السبب معروفون لنا الذين اعتدوا في السبب فتحيلوا على صيد الحيتان سين حظم عليهم ومستبت وكان ستين سرعا ويوم لا ستين ستين فتحيلوا بنصر الشبك يوم جمعة وأخذ الحيتان يوم الأحد فقله قرد صافيح. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشتك بك ويغفر ما دون ذلك لم يشاء إن الله لا يغفر تحدث الثاني وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيماً له كما تقول أو كما يقول الملك إن الملك يقول لجنوده إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الكلا فيكون هذا المباد التعظيم يعني تحديث الإنسان تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب ويعتبر تعظيم تقدم لفرشها وقوله لا يغفر أن يشتك به المغفرة هي السطر مع التجاوز ويدل لذلك أي لكون المعنى مركبا من العفو والتجاوض السطر والتجاوض يدل على ذلك الاشتقاب لأن المغفرة مقودة من إيش من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس ويسمى البيضة بالتقابه استهاء، ويدور الرأس وهو التقاد استان، صار فيه ستر إيش؟ ووقال: طيب، إذا لا يغفر أن يشرك به، أي لا يتجاوز ولا يسخر الإشرار به، وقوله أن يشرك به أن هذه مصريه، والواني مصريه من الحروف إيش؟ الموصولة فتستقوى وما بعدها المحضر ويكون التقديم على هذا إن الله لا يغفر شركا به أو إشرافا به أردتم لا يغفر إشرافا به وإذا حولنا هذا الثالة إلى محضر صار نكرة في سياق النفل نكرة في سياق النفل والنكر في سياق النفي للعمول وقوله تعالى أن يشرك به يشمل الإشراك في الربوغية والإشراك في الألوغية الذي هو الإشراك في العبادة والثالث الإشراك في الأسماء والصفات، فالله لا أقر لأن جانب التوفيد أعظم جوانب حقا أن يوفى به فإذا أقل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا أقره بخلاف المعافظة الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله تعالى يغطره نعم إن الله لا يغطره يشكبه فمن يتقد أن مع الله خالقا فهو ايش أو معينا فهو مصر أو أن لأحد من من الخضر شيئا ينفرد به دون الله فهو مصر يعني من قال السماء السماء لله والأرض غير الله فهو مشرك ومن قال السماء والأرض مشرفة بين الله وعيسى فهو مشرك ومن قال إن الله له معيّن في خلق السموات والأرض فهو مشرك وكل هذا لا يقره الله في العبادة من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك من أشرك بالله في العبادة شيئاً فهو مشلك فالشرك الرياء أباء الرياء وشرك بنصف الحديث إذا الشرك لا الرياء إذا الرياء لا يق كذلك من زعم أن لله مثيلا في سفاهة وأن مستوى الله استوى الله مستوى الا... الله على العرش كمستوى الإنسان على السطير وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من الصطب إلى أسفل الدرجة وما أشبه ذلك فهو ليش مشي، طيب، كل هذا لا يغفر الله، لا يغفر الله، ووياغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك، المراد بقوله ما دون ذلك، أي ما سوى ذلك، أو ما هو أصغر من ذلك، هل هو ما دون الذي هو الأصغر، أو ما دون الذي هو الثور؟ نعم طيب نشوف إذا قلنا ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله كفر الجهود لأنه سوى الشرف فلو قال شخص إن الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا هذا ليس بالشرف هو سوى الشرف لا شرف. فهل هذا مرحور أجيب إذن يتعين أن يكون ما سوى ذلك أي قالت ما دون ذلك يتعين أن يكون معنا ما دون ذلك أي ما هو أصغر من الدون الذي هو أقل لا من الدون الذي بمعنى سوى لأننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الزخوت تافلا في الآية وليس كذلك ويغفر ما دون ذلك بمن يشاء قضي من يشاء أي بلذي يشاء فعلى هذا يقوم الشرك وما كان بمنزلته من كفل الجحود ونحوه غير مغفور وما دون ذلك فهو تحت المشيئة تحت المشيئة ليس مغفورا ولا مؤخرا بس بل هو تحت المشيئة ثم إننا نقول كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقروم بالحكمة إن اقترق الحكمة شاء وإلى انتقره فإنه لا يشاء لأن طوات الحكمة سفى والله تعالى منزه عنه ويدل هذا القيد أن كل ما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة قوله تعالى لمن شاء منهم أن يستقيم أتم وما تشاءون لا في سورة الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فقد إن الله كان عليما حكيما أعقبه قوله وما تشاون إلا إيشاء الله تبين أن مشيئة الله تابعكم بعلم وحكمة ثم قال ومن يشرك بالله فقد اكترى إثما عظيما سبق ربنا من يشرك بالله فهذا أعظم ممكن. يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسماءه وصفاته فقد اكترى إثما عظيما أي كذب كذبا عظيما أو كذب كذبا يستحق به الغثم العظيم لأن أعظم دم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله مجدا وهو خلقه هذا أعظم دم أن تجعل الله مجدا وهو خلقه كيف تجعل الله مجدا وهو الذي خلقه هذا اعظم شيء من الشرك تراب الماضي هذا معنى الارض أما فوائدها فكثيرة نعم <تصفح> لا, لا. لكن هي في المشاركة هنا ولهذا قلنا ما دون ذلك اي ما اقل واه إذا قلنا ما هو ذلك يعفي ما هو الكفر شرك ولا شرك أي شرك إذا جاء جه... إذا جاء دماء جاء به الركوع هل أشرك أو جاء جاءنا ما... ما الشرك بالمعنى العام حتى اللي اللي يكتاب الناس مشرك بالمعنى العام الشرك جاء من باب فهل هذا جعل من الله؟ في إذن يكون ما دون ذلك أحسن مما في ودأ. الله أكرمه. قل ربي أنا أنتَر إلى الذين يزكّون أنفسهم لِلَّهِ يزكِي مَن يَشَاء وَلَا يُغْلَبُ لَفَتِينَا. رَبُّنَا لِلَّهِ الْكِتَابُ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُخْرِجُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ دِيَارِهِمْ دِينَاً كَذِبًا وَفِي ظَاهِرٍ يُخَادِعُونَ النَّاسَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَا تَفَهَّمْنَاهَا سبق الكلام على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء وآخذها منها الفوائد <تصفيق> لم يأخذ نكمل التفسير إذا نأخذ الفوائد بإذن الله ونسأل الله من ذنبها الصور قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء في هذه الآية فوائد منها عظم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لأنه أعظم ذنب فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أي ذنب قال أن تجعل لله هدا وهو خلق ومنها إبتاك الأكار الاختيارية لله عز وجل وأنتم تعلمون أن كثيرا من المؤطلة الأشاعر والمتفزل ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بالإرادة، لأنهم يقولون إن الحواد إن لقال المتعلق بالإرادة حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولا شك أن هذا كذب كذب في التصور، لأن الشيء الحادث. يمكن أن يقوم بالأزل كما أن الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمقروق خلق قبل خمسين سنة فلا يجب من حدث الفعل أن يكون الفاعل حادثا ومن فائد هذا الآية الكريمة أن ما دون الشبك تحت المشيئة بقوله ويغفر ما دون ذلك يميشه وليس مجزوما بمضفرته ولا مجزوما بالمؤخرة عليه مما وتقل نشيئ ويتضر على هذه الفائدة رد كلام المصدفين الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون إن الله يقول ما دون الشرك يميش فنقول له من الذي أثراك أن تكون عنك مما شاء الله أن يغطر له. هل تعلم إذا أنت مخاط لو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه ليس ب... ليس متيقفا فالمعصية مفيدة ظاهرة حادة والمغبرة لها مصلحة لكنها إيش تحت المشية قد تحصل وقد وقد لا تحصل ومن فوائد هذه هال... هذه الآية هال... هال... هال... الكريمة وجوب تغفيد الله لكون الشرك لا يغفر ويزمن ذلك أن يكون توحيد الله تعالى واجبا نعم وأوجب الواجبات في ذات وأصناء وصفات وأفعال يجب أن يوحد الله عز وجل في هذا كل ومن فوائد هذه الكلمة. أن المشرك مفتر على الله بقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيم ومن طائبها أيضا أن هذا الكذب من أعظم الكذب بقوله إثما عظيما وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد ظل طلالا بهيلا فهو ظل في دينه وهو أيضا مختر في قوله اذكر اسم عظيم ومن فوائد الآلات الكريمة إثاث المشيئة لله قبل قوله لمن يشاء ولكننا قد نبهنا في التفسير على أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة وستدننا لذلك بقوله تعالى وَمَا فِشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وظاهر قولني تعالى لا يقضع يشكبين أنه شامل للشرك الأصفر هو الشرك الأكبر وبذلك صرح الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الخيارات أن الشرك لا يقضع الله ولو كان أصفر ولكن يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا إن الشرك الأصدر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النار بل يؤدب على قدر قدر أملي ثم يذكر الجنة أن الشرك الأكبر فلا يغفر وصاحبه مخلط في النار لقوله تعالى إنه ما يشك في الله قد حرم الله عليهم وإنه ومواه النار ومهن الضالمين من أنصار. ثم قال الله تعالى وقال في ألم ترى إلى الذين يزكّون فسر الاستفهام للتعجب والتقريب يعني ألاك تعجب من هذا من حال هؤلاء القوم والخطاب في قوله ألم ترى إنما لرسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم والخطاب له والخطاب موجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرق لأن الأمة فرق وقيل إن الخطاب موجه لكل من يتأكد خطابه أي لكل من يسهد توديه الخطاب إليه وأيهما أعمل الثاني أعمل لكن, القول... لكن القولين لا يتنفعان لأن حتى لو قلنا إن أصدر خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه وقول أننا نتَرى إلى الذين يذكّون أنفسهم يعني جواب الاستفهام محدود أتحصل لهم السكية هذا المعنى لأن إذا جاء مثل هذا هذا الكلام فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إن مذكورة وإن محدودة وقول وقول يذكّون أنفسهم أن ينسبونها للذكاء وهو ضد الشقاء فمن المراد بهؤلاء المراد بهم كل من زكى نفسه وأول من يدخل في ذلك الهود والنصارى لأن الهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحل الزرق وهذه تثنى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن تمسع النار إلا أياما معدودا فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه، زكوا أنفسهم في العمل حيث قالوا نحن ربنا الله وأحباؤه وزكوا أنفسهم بالتواب عليه حيث قالوا لن يدخل إلى الجنة حلا من كان هودا ونصار وزكوا أنفسهم أيضا من وجه آخر الجزاء قالوا لم تمس فلن أرض إلا أيام ما تدار ومن كان مثلهم يعني من زكى نفسه فإنه آخذ بنصيب من مشابهتين من قال أنا ولي أو أنا تقي أو ما أشفى ذلك فقد زكى نفسه ولا سيما ما يحصل من بعض مشايق الصوفية فالذين يغرون الناس يقولون هم أولياء نحن أصفياء وما أشفى ذلك فهم يزقون عنفسهم من أجل أن يقترب الناس بهم وقولوا بل الله نزكي من يشاء بل هنا للإضراب للإضراب الإبطالي أو الانتقالي الإبطال، لأن التقدير ألم فا إلى الذين يزقون عنفسهم أتحصل لهم التزكية الجواب لا لا يأخذ لهم ولو كان كل من زكى نفسه وحصده التذكية لكان أخذت الناس لذكي نفسه الآن الذين يعبدون الأسلام يعبدون البقر يعبدون أشجار يعبدون أي ما يعبدون يقول نحن الذين على حق يزكون أنفسهم لكن إلى أي, إلى أي يرجع التذكية إلى الله ولهذا أبر الله سبحانه تعالى هذه الصفية كله وقال بل الله يزكينا يشفع. فبل هنا الإضراب إيش الإبطالي وبل تأتي الإضراب الإبطالي وتأتي الإضراب المتقالي. انظر برد قولي تعالى بل جاء علم بالآخرة بل هم في شفته منها بل هم منها عمود. هل هذا إضراب المتقالي أو الإبطالي؟ انتقالي ينتقل من شيء إلى آخر والشيء أول باق، لكن انتقال تنقل بين الأحوال إلى أن يصل إلى هذا الحد والحاصل أن الإضراف يكون طاليا ويكون انتقاليا بل الله يزكي من يشاء هو الذي يزكي عز وجل. هو الذي يثني قال الله تبارك وتعالى لا يستوي من من أنفق من قبل البتل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن فأعطى الله تعالى التذكى لهؤلاء كل بحسب حال لا يستوي منكم من أنفقوا من قبل فكرة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل أعطى هؤلاء نصيبهم من الذكاء وهؤلاء نصيبهم هم زكى الجميع على وجن عام فقال وكلا واعد الله وحسن. هل التصديق؟ وقال تعالى لا يسوّقائعون من المؤمنين قيد إلى الضر في سبيل الله جامرين ما لا يسوّقائعون من المؤمنين قيد إلى الضر والمُجاهدون في سبيل الله جامرين ما أفسهم في, في شك في سبيل الله لا يسوّ لا يسوّقائعون من المؤمنين قيد إلى الضر والمُجاهدون يساب الله بأموالهم وأنفسهم فابضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعبد الله م� فالله تعالى هو الذي يذكي وكذلك رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يذكي ايضا خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن زكاه الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فهو زكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور لا ينقف إلا عن وحده بأن الله من يذكي من يشاء وقوله من يشاء هذا تابع للحكمة أيضا كل شيء كل فعل مقيب المشيئة فهو تابع للحكمة فيذكي عز وجل من كان أهلا للذكاء سواء كان الذكاء بعد العمل أو قبل العمل فالتذكية بعد العمل كما سمعت من العيات والتذكية قبل العمل أن يهب الله للإنسان العمل الصالح فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل لسالك فهو أعلم حيث يجعل آخر هذه لسالة وهي الإيمان والعمل الصالح فتذكية الله تذكية قبل العمل وتذكية بعده وهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء قبل العمل وبعده وإذا قلنا إن المشيئة تابعة لفكمة فإنه لن يزكي إلا من كان أهلا للذكاء قال وَلَا تُقْبَلِ اللَّهُ يُزْكِ مَيْشَاء وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلاً لا يُظْلَمُونَ ألوه للجماعة ومن يشاء من إسم مرسول لفظه مفرد فهنا عاد الضمير إلى من باعتبار باعتبار المعنى طيب ولا يظلمون أي من زكاهم الله عز وجل أو ولا يظلمون من زكوا أنفسهم فلن يعاقبوا إلا على حسب أعمالهم السيئة وسواء هذا أو هذا فإن الله لا يطلم أحد لا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته طيب يقول ولا يظلمون فتيلا الفتيل قيل إنه الفتيل الذي في باطن النواة النواة فيها ثلاث أشياء كلها مذكورة في القرآن القطمير والنقيل والفتيل كلها مذكورة في القرآن القطمير السلف الذي عليه والنقير النقرى التي في رهب والفتيل الحس... آه... ال... الخيط الخيط الذي في بطن وقيل إن الفتيل ما تفتله بين أصابعك إذا كنت عرقان فإن سيدا كان عرقان فتل هكذا طلع شيء وكذلك إذا حكى أو ظهره ظهر الفكير لكن الأول هو المشهور أن الفكير هو ما يكون في بطن النوار في الخيط الذي يكون في بطن النوار وهو ما يضرب مسرا في القلة الراجع في المسجد فيأتي بحاجة ثم رجعا لصليتها في المسجد يقول لا لا يصلي في المسجد مدام قام بنية الرجوع أما إذا قامت العلمة خرج ثم بدأ له فرجع فهذا يصلك حيث المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة واحدة نعم يقول لقد وجد أو وجد أحد يخطو عند باب المسجد أجام عن كبير مبلغ من المال فماذا يفعل به وإذا قلنا بتعريف المبلغ فهل نكتب إعلان على باب المسجد أم لا أفيده نعم اكتب إعلان على باب المسجد ولا بقى فيها مكان الإعلانات أحسن منها في إزها مسامية صغيرة حتى الإعلانات وهذا يقول طارق البريش هل لو اجتمع الحكم أكثر من علة لا أثبت إلا بترفعه كلها نعم إذا كان لا أثبت إلا بعلة كين فلا أثبت إلا وتسمى وتسمى جزء العلة. وهذا دهالين خلاص ماشي بس انه بنتع ها ها مود كان نعم إذا كان أي أسمنه مثل اللي يجد بالخطوط اللي على الخطوط ما تكذكر قد يكون الواحد من البادي بعيد وقد يكون للبلد اللي أمام أو اللي خال ما هذا أفراب سمت أعوذ الله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين الذكتون أن كتهم بل الله يكفي من يشاء ولا يظلمون كثيرا كنظر كيف يفترون على الله الكذب وكثابه بإثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجمس والطاغوة ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَنْ لَعَنِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَهِيَ لَا يُؤْتُونَ مِنَ النَّصِيرَةِ أَمْ يَحْتُدونَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ الْفَضْلَ فَقَدْ آتَينَا آل إبراهيمَ الْكِتَالَ وَالْحِسْمَةَ وَآتَينَا هُمُ الْكَنَعِيمَ فمنهم من آمن به ومنهم من فضعم وكفى بهم ما تعيروه. أولا من شيطان رجيم. سبق لنا الكلام هذا قوله إن الله لا إله إلا يشرك بيه وأضنا قصنا فيها أيضا. ضيق. إذا نبدأ الآية التي بعدها. ألم ترى إلى الذين يذقون أنفسهم أولا الخطاب لمن ناقشناها بعد؟ ما شاء الله طيب أنا ما أعلم صورتي يجي معدى وصورة معدى وصورة معدى أي شيء لعب لم ناقشيها كيف فصة ما نناقشيها وما بعد الشرف مناقشة كيف ألم ترأي من الذين يمزكون عن فصة الخطاب لمن يشرفين <تصفيق> نعم وكذا من يتوجه الخطاب له لما صح توجيه الخطاب له والثاني عام سيكون أولا لكن هل يختلفان في مؤدى معنى؟ لا يختلفين الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب. من المراد بهؤلاء خالق كيف كان سبب ظهور سني؟ ماله؟ قالوا نحن من ماله. قالوا ليتذللا نعم. قالوا نحن من الله واحدا. وقال لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أمصار. طيب. هل أقرهم الله على ذلك؟ لا. ادري فرنده مش فيني فرنده ولكنني اشتغلت طيب وبنادي اضغطي اياها للابهار اول نقطه طيب طيب صح قولوا هو رامونا ثقيلا ما المراد بالثقيل ما هذا الثقيل او جاء احق بصدق طيب قيل انهم خيط المواقد بالتراب الماء والطين ما استنوا بجد من الوتر او شيء طيب نعم والاولى والاول افضل في القرآن مما يتعلق بالنواف هذه الاشياء هنا عطنا لم تحرق نعم التفيل والنفير والتكبير طيب نوقف يا ما هو التقنير وما هو التقنير وما هو النقي التقنير هو الخيط الابيض الذي يكون من و يرتفع الذي على النور طيب والمصير هو يصفوا ذلك انبر هذه فيها نعم نعم بهامه الفرقنده نعم نعم دارنا اللي ده الفوا